Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sad Ketabun لا إليك فلا يكون في صدرك حرج من قولت ذر ربي وذكرى المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من رب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 Fala naselenin, Ladin örsil eliim, Vala Falan kusunun onlara bilmiyoruz ve biz de Faman thakulat mawazinu Faulai kehumu Al-Muflihun Oman اَم مَّوَازِينُ فَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ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 فَوَسَلَوْمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُ مَا مَعَوُرٍ عَنْهُ مَا مِنْ وَقَالَ مَا ونحبكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فلما ذق الشجرة بدت له ما سوءته ما وطفيقا يخصفان bo ma alam an hakumat ilku ma şağrati ve akulakum inna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 نُرِ بِالْفَحْشَاءَ <سؤال> <سؤال> أَتَقُولُونَ عَلَى <الله ما> لا <تعلمون> <قل أمر ربي بالقسط> وأقيموا جوكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Feriqa hâda ve feriqa Sabunan onlar muhtedon. Ya beni adam, xuduzi n takup diyin ve kulu ve şrabu la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 ve an teşrik o bellihi ma lam yunazil bhi sulqan ve an tekul o bellihi ma ولكل أمة أجل Fi zaa ja ajlum, la yestehoon saate, wa la يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قَالُوا ادْخُلُوا فِئَةً مِّن قَدْ مِن قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَنَادَوْاَهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا Hattâ e ededā rakų fi thumbnails allatih varat altih بنا هؤلاء ضللون فآتيم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 يُومَ أَبِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى فَأَلْوَجَتُمْ وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَعْنَةُ اللَّهِ على الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وبينهما حجاب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 أهؤلاء إلا الذين أقسمتهم لا ينالوا من الله برحمه. ''Udخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون'' Vana da أصحاب Nari, Aşhab el Janneti, an afidu, alayna, min al-ma'ae,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 Qadın xasiru anfusum قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۖ فَمَنْ شَفِعْتَ عِنْدَهُ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 <تصفيق>: اِذَا اَقَلَّتِ السَّحَابَ ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ من كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّنُذِيرَكُم وَلِتَتَّقُوا ولعلكم ترحمون. كَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتكون Allaheu, الملأ الذين كفروا من kafanın kafanın لنراك في kafanın kafanın kafanın من الكاذبين'' قَالَ ya قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين Qبلğكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 جعَلَكُم خُلَ فَأَمِم بَعدِقَ مِن بعد حم وَزَدَكُم فيِيخَكِ بَسقَّ فَذكُرُ أَلَ أَلهَّ لَ عََّكُم تُ Çalı, adetteniğbûd Allah, wâheduh, vânâzrâ ma kana قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَأَنْتَ ظَهِيرٌ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ أن جئناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءتكم بَيِّنَةٌ من رب بِكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تأكل في أرض الله ولا وَلَكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ وَالْقُرْآنُ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ taşıdın min sühool haqçur ve tanhitın aljibal buyut fazkuro ala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 ولوطن إذ قال لقومه أتئتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لت... Dūna rījāle shahwatan min dūni nisaa Bal antum qomum musrifūn إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون fa anjinahu ve ahlahu illa mratahu kânat min alghabirin ve عليهم مطرا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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ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 أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا رُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ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 من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأَنْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِّنْ قَالَ جِئْتَ بِآيَةٍ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 يُذْفِ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلَهَتَك قَالَ لَسَنُقَتْلُ آبَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوقَهُمْ قَاهِرُونَ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 ما آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الْمُرْجُ قَالُوا يَا مُوسَى تعنّ الرجّل نؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُرِيجًا إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَطْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ve arıthna al-qum al-ladıni kano yustagfun mashalika al-arzı ve maaribha al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 ولما جاء موسى لني قاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك "Çal lan tanrani, veakin, uğr, ila el jaber, fa بُوءَ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّنٌ وَخَرَّ مُصْعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِذَا يَرَوْنَ آيَةً لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِذَا يَرَوْا سَبِيلَ الْهُدَى لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِذَا يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ سَبِيلًا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 أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟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 سَمَ خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْدَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي يَجُرُّهُ إِلَيَّ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 وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِيهِ نُسْخَةُهَا هُدًى وَرَحْمَةً للذين هم لربهم يرهبون ارْمُسَ قَوْمَهُ 70 رَجُلاً لِمِقْاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَنْ تَهْدِيَنَا اتهم من قبل وإياي أتُهلكنا بما فعل السفهاء منا.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 ent veliyuna fır lanâ ve rahmna ve ent hayrul fırin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 رسولullahi ilekum jami anilazi leom ulku sement ve alrd la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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِالْعَدْلِ وَقَطَعْنَا مُثْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى ''Kulû min t'aybâti ma razakunâkum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum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 وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 تَقَوْا إِذَا مسهم طائف مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّثِ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 بِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالْكُنْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ